بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والثمانون من التذكرة البخاري عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان فقال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش قال مروان لعنة الله عليهم من أغيلمة قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حتى تملكوا بالشام فإذا رآهم أحداثا وغلمانا قالا لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت آلم وغير الغلام الطار الشارب والجمع الغلمة والغلمان والجمع الغلمة والغلمان ونص مسلم في صحيحه في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قال فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان عنده من علم الفتن العلم الكثير والتعيين على من يحدث عنه الشر الغزير ألا تراه يقول لو شئت قلت لكم هم بنو فلان وبنو فلان لكنه سكت عن تعيينهم مخافه ما يضرا من ذلك من المفاسد وكانهم والله سبحانه وتعالى اعلم يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومن تنزل منزلتهم من احداث ملوك بني اميه فقد صدر عنهم من قتل اهل بيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسبيهم وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرها وغير خاف مما صدر عن الحجاج وسليمان وسليمان ابن عبد الملك وولده من سفك الدماء وإتلاف الأموال وإهلاك الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك وبالجملة فبنو أمية. قابلوا وصية النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم واسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا فضلهم وشرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى فخالفوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته فوا خجلتهم إذا وقفوا بين يديه وفضيحتهم يوم يعرضون عليه والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحدة صحيح البخاري اثنان متفق عليه البخاري ومسلم متابع باب ما جاء في بيان من قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا رضي عن قاتله ذكر ابو علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إبراهيم الحلواني قال ابن السكن وأخبرني أبو بكر محمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد قالا حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا عطاء بن مسلم عن أشعث بن سحيم عن أبيه عن أنس عن أنس بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ابن هذا يقتل بأرض من أرض العراق فمن أضعكه منكم فلينصره فقتل أناس يعني مع الحسين ابن علي عليهم السلام أنبأناه إجازة الشيخ الفقيه القاضي أبو عامر عن أبي القاسم بن بشكوال عن أبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب وأبي عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد عن أبي عمر بن عبد البر قال حدثنا الحافظ أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا الإمام الحافظ أبو علي ابن السكن فذكره وخرج الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عمارة ابن زاذان حدثنا ثابت عن أنس أن ملك المطار استأذن أن يأتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأذن له فقال لأم سلمة املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى منكبيه وعلى عاتقه قال فقال الملك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتحبه قال نعم قال أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصوتها في خمارها قال ثابت فبلغنا أنها كربلاء وقال مصعب بن الزبير حج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشيا وقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه وفي الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة وقال هما ريحانتاي من الدنيا في الحاشية واحد ضعيف كنز الأمال وعزاه لابن عساكر والبغوي وابن السكن وقال ابن السكن ليس يروى أو ليس إلا من هذا الوجه ولا نعرف لأنس غيره اثنان صحيح أحمد ثلاثة صحيح أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح أربعة صحيح البخاري والترمذي وتابع وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا رعاهما هشدهما وربما أخذهما كما روى أبو داود أنهما ذخلا المسجد, المسجد وهو يخطب فقطع خطبته ونزل فأخذهما وصعد بهما قال قال رأيت هذين فلم أصبر وكان يقول فيهما اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما و وقتل رحمه الله تعالى ولا رحم قاتله يوم الجمعة لعشر خلونا من المحرم سنة إحدى وستين بكربلا بقرب موقع يقال له يقال له الطف بقرب من الكوفة قال أن التواريخ لما مات معاوية وأفضت الخلافة إلى يزيد وذلك في سنة ستين ووردت البيعة على الوليد بن عتبة بالمدينة لاخذ بالبيعة إلى أهلها أرسل إلى الحسين إلى الحسين بن علي وإلى عبد الله بن الزبير ليلا ليلا فأتا بهما عيد أرسل إلى الحسين بن علي وإلى عبد الله بن الزبير ليلا ليلم بهما فقال بايعا فقال مثلنا لا يبايع سروا ولكن نبايع على رؤوس الناس إذا أصبحنا فرجعا إلى بيوتهم وخرج من ليلتهما إلى مكة وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتام رجب فأقام الحسين بمكة شعبان ورمضان وشوالا وذل قعدة وخرج يوم التروية يريد الكوفة فبعث عبد الله بن زياد خيلا لمقتل الحسين وأمر عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص فأدركه بكربلاء وقيل إن عبيد الله بن زياد كتب إلى الحر بن يزيد الرياحي أن جعجع بالحسين قال أهل اللغة أراد حبسه أراد حبسه وضيق عليه والجعجع والجعجاع الموضع الضيق من الأرض ثم أمده بعمر بن سعد في أربعة آلاف ثم ما زال أبيض الله يزيد العساكر ويستفز الجماهير إلى أن بلغ 22 ألفا وأميرهم عمر بن سعد ووعده أن يملكه مدينة روي فباع الفاسق الرشد بالغي وفي ذلك يقول أترك ملك روي وروي منيتي وأرجع مأثوما بقتل حسيني فضيق عليه اللعين أشد تضييق وسد بين يديه وضح الطريق إلى أن قتله يوم الجمعة وقيل يوم السبت العاشر من المحروم وقال ابن عبد البر في الاستيعاب قتل يوم الأحد لعشر مضين من المحروم بموضع من أرض الكوفة يقال له كربلاء ويعرف بالطف أيضا وعليه جبة خزم دكفاء وهو ابن ست وخمسين سنة قاله نسابة قريش الزبير بن بكار ومولده لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة وفيها كانت غزوة ذات الرقاع وفيه قصرة الصلاة وتزود رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم سلمة واتفقوا على أنه قتل يوم عاشوراء العاشر من المحرم سنة احدى وستين ويسمى عام الحزن وقتل معه اثنان وثمانون رجلا من الصحابة مبارزة منهم الحرب بن يزيد لأنه تاب ورجع مع الحسين ثم قتل جميع بنيه إلا علي المسمى بعد ذلك بزين العابدين كان مريضا أخذ أسيرا بعد قتل أبيه, بعد قتل أبيه وقتل أكثر إخوة الحسين وبني أعمامه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثم أمشأ يقول قبل القول في الحاشية واحد صحيح أبو داود اثنان ضعيف الطبراني في الكبير وفي المجمع قال الهيثمي فيه من لم أعرفهم أتابع كما أمشأ يقول يا عين بكي بعبرة وعويلي واندبي إن دبتي آل الرسولي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبعة كلهم لصلب علي قد أصيبوا وتسعة لعطيلي قال جعفر الصادق وجد بالحسين حسين ثلاث وثلاثون طعنة بالسيف وأربع وثلاثون ضربة واختلفوا في من قتله فقال يحيى بن معين أهل الكوفة يقولون إن الذي قتل الحسين عمر بن سعد قال ابن عبد البر إنما نسب قتل الحسين إلى عمر بن سعد لأنه كان الأمير على الخيل التي أخرجها عبيد الله بن إلى قتال الحسين وأمر عليهم عمر بن سعد ووعده أن يوليه الري ظفر بالحسين وقتله وكان في تلك الخيل والله سبحانه وتعالى أعلم قوم من مصر ومن اليمن وفي شعر سليمان ابن فتنة الخزاعي وقيل إنها لأبر وميح الخزاعي ما يدل على الاشتراك في دم الحسين وقيل قتله سنان بن أبي سنان النخعي وقال مصعب النسابة الثقة قتل الحسين بن علي عيد قتل الحسين بن علي سنان بن أبي سنان النخعي وهو جد شريك القاضي ويصدق ذلك قول الشاعر وأي رزية عدلت حسين غدات تبيده كفا سناني وقال خليفة بن خياط الذي ولي قتل الحسين شمر بن ذل جوشا وأمير الجيش أمر بن سعد وكان شمر أبرص وأجهز عليه قولي بن يزيد الأصبحي من حمير حز رأسه وأتى به عبيد الله بن زياد وقال وأوقي الركابي فضة وذهبا إني قتلت الملك المججبا ويحتاج إلى تحقيقه قتلت خير الناس أم وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا هذه رواية أبي عمر ابن عبد البر في الاستيعاب أو كما قال وقال غيره تولى حمل بشر بشربن مالك الكندي ودخل به على علي بن زياد وهو يقول أو قر كاب فضة وذهب أني قتلت الملكة المحجبة هنا هكذا في المطبوع أمامي إذن أعيد من عند وقال خليفة بن خياط الذي ولي قتل الحسين شمر بن ذي الجوش وأمير الجيش عمر بن سعد وكان شمر أبرص وأجهز عليه خولي بن زياد الأصبحي من حمير حز رأسه وأتى به عبيد الله بن زياد وقال أوقِ الركاب في الضوء وذهب أني قتلت الملك المحجبة، قتلت خيرا ناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. هذه رواية أبي عمر ابن عبد البر في الاستيعاب، وقال غيره تولى حمل الرأس بشر بن مالك الكندي ودخل به على ودخل به على ابن زياد وهو يقول. أوقر ركابي في وذهبا وذهب أني قتلت الملك المحجبا وخيرهم إذ يذكرون النسب قتلت خيرا الناس أم وأبا في أرض نجد وحرى ويثربا فغضب بن زياد من قوله وقال إذا علمت أنه كذلك إذا علمت أنه كذلك فلما قتلته والله لا نلت مني خيرا أبدا ولا ألحقتك به ثم قدمه فضرب عنقه وفي هذه الرواية اختلاف وقد قيل إن يزيد بن معاوية هو الذي قتل القاتل وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نصف النهار اشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه ويتتبعه, في ويتتبعه فيها قال قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم والصحيح ولم أزل اتتبعه منذ اليوم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم وهذا سند صحيح لا مطعن فيه وساق القوم حرم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما تساق الأسرى حتى إذا بلغوا بهم الكوفة خرج الناس فجعلوا ينظرون إليهم وفي الاساره علي بن حسين وكان شديد المرض قد جمعت يداه إلى عنقه وزينب بنت علي وبنت فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم وفاطمة وسكينة بنت الحسين وثاق الظلمة والفسقة معهم رؤوس القتلة روى روى روى قت روا منذر الثوري عن محمد قت الحنفية قال روا مع الحسين قت روا قت كلهم من ولد قت عليها قت والسلام وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن الحسن البصري قال أصيب مع الحسين بن علي ستة عشر رجلا من أهل بيته ما على وجه الأرض لهم يومئذ شبيه وقيل إنه قتل مع الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا وفي صحيح البخاري في المناقب عن انس بن مالك اتى عبيد الله ابن زياد براس الحسين فجعل في طست فجعلت فجعل عيد في فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال انس كان أشبههم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسم الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان حسن الطبراني في الكبير وفي المجمع قال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ثلاثة خبر صحيح ابن عبد البر في الاستيعاب أربعة صحيح البخاري أتابع بعون الله سبحانه وتعالى يقال نكت في الأرض إذا أثر فيها نكت بالحصباء إذا ضرب بها وكان الفاسق يؤثر في رأسه المكرم بالقضيب وأمد عبيد الله بن زياد من قور الرأس أو عبيد الله بن زياد من قور الرأس حتى ينصب في الرمح فتحامه أكثر الناس فقام رجل يقال له طارق بن المبارك بل هو ابن المشؤوم الملعون المذموم فقوره ونصبه بباب دار عبيد الله ونادى في الناس وجمعهم في المسجد الجامع وخطب خطبة لا يحل ذكرها ثم دعا بزياد بن حر بن قيس الجعفي فسلم إليه رأس الحسين ورؤوس إخوته وبنيه واهل بيته واصحابه واذا المقصود في العباره التي وردت منذ قليل وساق الظلمه والفسقه معهم رؤوس, رؤوس القتله اظن انها رؤوس المقتولين اتابع من عند فسلم إليه رأس الحسين ورؤوس إخوته وبنيه وأهل بيته, وأهل بيته وأصحابه ودعي بعلي ابن الحسين فحمله وحمل عماته واخواته إلى يزيد على محامل بغير وطاء والناس يخرجون إلى لقائهم في كل بلد ومنزل حتى قدموا دمشق ودخلوا من باب توما وأقيم على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي ثم وضع الوأس المكرم بين يدي يزيد فأمر أن يجعل في طسط من ذهب وجعل ينظر إليه ويقول هذه الأبيات صبرنا وكان الصبر منا عزيمة وأسيافنا يقاطعنا كفا ومعصما نعلق هاما من, من رجال اعزه علينا وهم كانوا أعقى واظلم ثم تكلم بكلام قبيح وأمر بالرأس أن تصلب بالشام ولما صلب ولما خالد بن عفران شخ اخفى خالد بن عفران شخصه في أصحابه وهو من أفاضل التابعين فطلبوه شهرا حتى وجدوه فسألوه عن عزلته فقال ألا ترون ما نزل بنا جاءوا برأسك يبن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا وكأنما بك يبن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك قتلوك عطاشا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل واختلف الناس في موضع الرأس المكرم وإن حمل من البلاد فذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني أن يزيد حين قدم عليه رأس الحسين بعث به إلى المدينة فأقدم إليه عدة من موالي بني هاشم وضم إليهم عدة من موالي أبي سفيان ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من أهله معهم وجهزهم بكل شيء ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر لهم بها وبعث برأس الحسين عليه السلام إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو إذ ذاك عامله على المدينة فقال عمرو وددت أنه لم يبعث به إلي ثم أمر عمرو بن سعيد بن العاص برأس الحسين عليه السلام فكفنا ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليها السلام عليها الصلاة والسلام وهذا أصح ما قيل في ذلك ولذلك قال الزبير بن بكر ان الرؤسه حمل الى المدينه والزبير اعلم اهل النسب وأفضل العلماء الى هذا السبب قال حدثني بذلك محمد بن حسن المخزومي النسابه والاماميه تقول ان الرؤسه اعيد إلى الجثة بكربلاء بعد أربعين يوما من المقتل وهو يوم معروف عندهم يسمون الزيادة وعيد يسمون الزيارة فيه زيارة الأربعين وما ذكر أنه في عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة فشيء باطل لا يصح ولا يثبت وقد قتل الله قاتله صبرا ولقي حزنا طويلا وذعرا وجعل رأسه الذي اجتمع فيه فيه العيب والذم في الموضع الذي جعل فيه رأس الحسين وذلك بعد قتله بعد قتل الحسين بستة أعوام وبعث المختار به إلى المدينة فوضع بين يدي بني الحسين الكرام وكذلك عمر بن سعد وأصحابه اللئام ضربت اعناقهم بالسيف وسقوا كأس الحمام وبقي الوقوف بين يدي الملك العلام في يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والعيات بالله سبحانه وتعالى وفي الترمذي حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير قال لما أتي برأسي عبيد الله بن زياد وأصحابه نصبت في المسجد في الوحبة فانتهينا إليهم وهم يقولون قد جاءت فإذا هي حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في من عبيد الله فمكثت هنيها ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة في الحاشية واحد صحيح